الجبال فدك دكة دكة واحدة فيوم اذ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 a uh... كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سل قاليه خذوه فغلوه والجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين